و َ إ ِ ن ل َ ن ا لَلآخِرَةَ و َ ا ل أ ُ و ل ى ف َ أ ن ذ َ ر ت ُ ك ُ م ْ ن َ ا ر ا تَلَظَّى ل ا ي َ ص ْ ل َ ه َ ا إ ِ ل ّ ا ا ل أ ش ْ ق َ ى ا ل ذ ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى و َ س َ ي ج َ ن َّ ب ُ ه َ ا ا ل أ َ ت ْ ق ى ا ل ذ ي يُؤْتِي مَالَهُ ي ت َ ز َ ك َّ ى